بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين ي ؤ م ن و ن بالغيب و ي ي ق م و ن ا ل ص ل ا ة ومما ن ا م ينفقون و ا ل ذ ي ن يؤمنون ن بما أ ز ل إ ل ي ك و م ا أ ن ز ل م ن ه قبلك وبالآخرة ه م ي و ق ن و ن أولئك ع ل ى ه د ى م ن ر ب ه م و و أ ل ك هم ا ل م ف ل ح و ن إن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا س و ا ء م لم و س ذ ر ه م ل ا ي ؤ م ن و ن ختم ا ل ل ه ع للعلوم ى ق و و ب ه م ى سمعهم ع ل ى أ ب ص ا ر ه غ ش ا و و ة ل م ع ذ ا ب عظيم ومن ا ل ن ا س م ي ه 「私たちはこの世を去るのは私たちの思い出を忘れずに過ごすことはできない。 ب ه م مرض و ل س و ع ذ ا ب أ ل ي م بما ا ك ن و ا ي ك ذ ب و وإذا ن خ ي ل ل ه م ل ا ت ف س د و ا في ا ل أ ر ض ق ا ل و ا 「叶えんの叶えんの叶えんの叶えんの叶えんの叶えんの叶えんの叶えんの叶えんの叶えんの叶えんの叶えんの叶えんの叶えんの叶えんの叶えんの叶えんの叶えんの叶えんの叶えんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん واذا لقوا الذين آ م ن و ا قالوا آ م ن ا واذا خلوا إ ل ى شياقينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله ه ي س ت ز م و ي م د ه م في ي ط غ ا ن ه م م ي ع ل و ن أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن اشتروا ل ل ا ل و م ا ل ا س م ا ا م و ا では م なたは皆様が思い出してくれていると思います。<ت ص في ق> أ و كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أ ص ا ب ع ه م في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط يكاد البرق يخطف أ ب ص ا ر ه م كلما أ ض ا ء لهم مشوا فيه و إ ذ ا أ ظ ل م عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و أ ب ص ا ر ه م ان الله على كل شيء قدير يا َ أ َ ي ُّ ه َ ا الناس َّ اعبدوا ُُ ربكم ََُُّ الذي َِّ خلقكم َََُ والذين َََِّ من ِ قبلكم َُِْ لعلكم َََُّْ تتقون َََُّ الذي جعل لكم ا ل أ ر ض فراشا والسماء بناء و أ ن ز ل من السماء ماء ف أ خ ر ج به من الثمرات رزقا لكم َلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ تَعْلَمُونَ نَزَّلْنَا عَلَىٰ أَنْدَادًا مِّمَّا عَبَدِنَا وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ فَأْتُوا وَإِن و فِي رَيْبٍ ر ب س من مثله فأتوا بسورة م و س و ش ه ا ك م م ن دون ا ل ل ه إن كنتم ص ا د ق ي ن فإن ل م ت ف ع ل و ولن ا ت ف ع ل و ا ف ا ت ق و ا ا ل ن ا ر التي وقودها ا ا ل ن س و ا ل ح ج ا ر ة أعدت ل ل ك ا ف ر ي ن وبشر الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات أ ن لهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر كلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من لفضيله الدكتور محمد راتب ا و ل ن م ب ل س ي